وإذا سألك عبادي عني فإني فإني قريب فإني قريب المجيب دعوة الداع ها قريب المجيب دعوة الداع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريبٌ نجيب دعوة الداع إذا دعان فليس جيبي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.